بسم الله الرحمن الرحيم بيان من الديوان الملكي انتقل الى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الخميس الموافق السابع والعشرين من شهر محرم عام الف واربعمائة وعشرين الهجرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بنباز المفت العام للأمريكة العربية السعودية ورئيس هيئة الكبار العلماء وإدارة البهوت العربية والإستان ورئيس المجلس السيسي <تصفيق> عن عمر يداهز جسعة وثمانين عاما مرض ألم به وسيصلى على سماحته حاضرا في الحرم المبينة. أمة الإسلام ما تفنو بعض <تصفيق> والأشهد أن لا إله أشهد أشهد أن لا إله الله إلا أس. أ... الله. إلا إلا إلا. وأشهد أنا محمد رسول أمة الإسلام ما تفنو اعتبرون من كباري التلاميذ سماحة مفتعام الديار السعودية سابقا الشيخ العلامه محمد بن الراهيم رحمه الله فهل من حديث قصير عن بعض ما استفدت منه سبحان الله أقول جل ما استفدت و ما معلوماتي خطفة عنه رحمه الله أنا قرأت على عدة لكن انتفاعي الأكثر و معلوماتي كلها الله من الله جالستني ولا دمت واستفدت منه حديثنا الكثير المقصود أن رحمة الله نفع الله به كثيراً فنعافينا وأنا بنفخر للناس الإسلام يا الله وأنا بالله ثم بالرحمة الله ورحمة قدرت الله رحمة الله سبحانه وتعالى الله ما راتعيني مثله رحمة الله ذكر رحمة الله أمة الإسلام ما تفنوا بعد هذه در العمل هذه در مذاكرة هذه در محاسبة در الدنيا أما الاخره بعد الموت ما في حمل ما في الجزاء أمة الإسلام ما تفنو بات إن الأبرار لفي نعيم وإن الهجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائمين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس جياء والامر يومئذ لله امه الاسلام ما تبلغات الصلاه على سماحه الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز الله اكبر الله اكبر جميل. الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.